Het vet الدروب من انت يا eind. man, أنا رحلة التعب الأليم عشت كسار يتيمة تبكي على صدري يتيم ملئت حقائبنا ابتساما في الجيب الحطام نسعى لنكسب لقمة تغني الكفوف عن الحرام تغني الكفوف عن الحرام أنا ذلك البيت الحزين جدرانه ملئت أنين أنا ذاك البيت الحزين جدرانه ملئت أنين سقف يصب مواجعا was de buxhiet min al panin? Was de al كاف نكافها فنسيت ما تعنيه فنسيت ما تعنيه حتى تبسمت الحياة والله ألبسنا Then I forgot what after all